حسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين قل هذا السائل ما الفرق بين التوكل والاستعانه التوكل اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى والاستعانة طلب العون استعانة طلب العون ومن ذلكم ما جاء في حديث معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ومن طلب العون من الله فوض أمره إلى الله ومن طلب العون من الله سبحانه وتعالى فوض أمره إلى الله جل في علاه نعم حس الله عليكم يقول بعض الناس يقول ان طلب العلم سبب لجلب الرزق فهل هذا صحيح طلب العلم سبب لكل خير وفضيله في الدنيا والاخره لان العلم نور نور لصاحبه فهو سبب لكل خير في الدنيا والاخره والقول بان طلب العلم سبب للرزق لا يخلو هذا القول من أحد فهمين إما أن يعنى به أن طلب العلم يضيء للمرء طريقه ويبصر له دربه ويعرف كيف يتعامل وكيف يبيع وكيف يشتري ويفهم الأمور ويفهم ما جاءت من الحف على طلب الرزق وبذل الأسباب وقوة التوكل على الله جل وعلا فمن هذا الوجه لا شك أن طلب العلم سبب للرزق أما الاحتمال الثاني وأشير إليه لأنه لأن قد يوجد أن بعض الناس يشتغل بطلب العلم ولا ينتفت إلى باب طلب الرزق وبدل السبب في طلب الرزق فيصبح أيضا عاله على الآخرين والأصل في طالب العلم أن يعتني بالطلب ويجتهد في الطلب لكنه أيضا يبذل من السبب وما تيسر له من الأسباب ما يحصل به الرزق وأن يكون اكله وشربه وشربه لبسه من عمل يده وكسب يده فيما يبذله من أسباب نان. حسن الله ليكم يقول ما حكم من أخر المبيت بميناء حيث أنهم وصلوا إلى حدود ميناء على الساعة الواحدة صباحا هذا إذا كان مفرطا إذا كان حصل منها التفريط فيكون تاركا للمبيت ومن ترك واجبا فعليه دم أما إذا كان لم يحصل منه تفريط و اجتهد ولكنه يعني حال بينه وبين الوصول الزحام ونحو ذلك دون أن يفرط فهذا إن شاء الله ليس عليه شيء لكن إن علم من نفسه أنه قد فرط في سرعة المجيء و لم يبادر بالرجوع وانشغل ببعض الأمور أو نحو ذلك، فيكون بذلك تاركاً لواجب من واجبات حجه ألا وهو المبيت بميناء. أمس مرة علينا في في الأسئلة سؤال عن حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها. هذه فائدة حول هذا الحديث عظيمة جدا من كتاب فتح الباري للإمام بن حجر رحمه الله تعالى الحديث فيه فوائد سبحان الله عجيبة وعظيمة يقول ابن حجر قوله لولا حواء لم تخن أنثى زوجها والحديث في الصحيحين قال فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم ولما كانت هي ام بنات آدم اشبهنها بالولادة ونزع العرق فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القول وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش حاشا وكلا ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وحسن ذلك لآدم عد ذلك خيانة له واما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحده منهن بحسبها خيانه كل واحده منها بحسبها ثم قال وفي الحديث إشارة إلى تسليه الرجال وفي الحديث اشاره الى تسليه الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من, أم من أمهن الكبرى في تسليه للرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من أمهن الكبرى وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه أو على سبيل الندور يعني قليلا وينبغي لهن أي النساء ألا يتمكن بهذا بهذا؟ ألا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن يعني هذا موجود في طبع المرأة فإذا ينبغي أن تنتبه المرأة ولا تسترسل مع هذا الأمر بل تجاهد نفسها على ضبط نفسها و. السلامة من تجاهد نفسها على السلامة من الوقوع في ذلك نعم صلى الله عليكم يقول ما حكم من رمى الجمرات في منتصف النهار بالضبط يعني قبل دخول الزوال معتمدا على جواله حيث تبين لهم دخول الزوال الأصل في الأصل الرمي أن يكون بعد الزوال في أيام التشريق الثلاثة والزوال ليس أمر ليس أمرا خفيا ليس أمرا خفيا الشمس فوقه وشيء واضح ما يحتاج إلى إذا زالت الشمس يعني تحرك الظل إلى جهة الشرق شيئا يسيرا أصبح بذلك قد دخل وقت الزوال فالأصل أن يكون الرمي بعد بعد الزوال لا قبله نعم حسن الله عليكم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء يوضح ذلك أن الدعاء نفسه من القضاء أن الدعاء نفسه من القضاء ولكن في الحديث بيان عظم شأن الدعاء وعظم أثره وأن العبد ينبغي أن يستكثر من الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى نعم حس الله عليكم يقول ما هي المدة بين طواف الوداع والمغادرة من مكة حيث أن المطوف قال لنا نطوف للوداع بعد الفجر ثم نصلي الجمعة ونغادر الأصل أن يكون الوداع عند إرادة الشروع في السفر عند إرادة الشروع في السفر فإذا طاف في, في الفجر أو طاف نعم في الضحى ضحى يوم الجمعة ثم صلى صلى الجمعة وسافر بعده مباشرة طوافه في محله طاف في محله أما من يطوف الوداع ثم يمكث مقيما في مكة يصلي الصلوات ويبيت ويبيت يذهب يشتري الحاجات والهدايا آخر عهده لا يكون بالبيت فالحاصل أن المقصود بالوداع أن يكون آخر العهد بالبيت أن يكون آخر العهد بالبيت لكن إذا ودع وحضرت الصلاة وانتظرها وصل أو وجد شيئا يحتاج في طريقه فاخذه أو لما وصل الفندق تأخر الباص فانتظره الساعة والساعتين ونحو ذلك فلا حرج عليه في هذا نعم حسن الله عليكم يقول ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك توكل عبودية القلب ولا يكون إلا على الله وعلى الله فتوكلوا أي وحدة فلا صح هذا التعبير لا صح أن يقال توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل عبوديه أودية القلب ولا تكون إلا على الله لا تكون إلا على الله سبحانه وتعالى ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وتسديدا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه حزاكم الله خيرا